بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم وَمِنَ ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يَبْفُتُ رِفِزْ قَلِمِي يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرُّ عَلَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّاهُهُ نُوحٌ وَالَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحافظون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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 بَتَ فبِما كَسَبَت اَيْديكم وَيَعْفُو عَن كَثِير وَمَا انتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ ولي ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إِنَّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْمَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا يَنْفَعُهُمْ الله خير وأبخى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضروهم يغفرون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 ورسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدروا أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء قُرَّانًا وَإِنَّا فَاعِلُونَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فيوحي ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء